وَإِذْ قُنَّ دُخُنُوا هَذِهِ الْقَرِيَةَ فَكُنُوا مِنْهَا حَيْثُ جِئْتُمْ وَغَدَا فَكُنُوا مِنْهَا حَيْثُ جِئْتُمْ وَغَدَا وَادْخُلُ الْبَابَ سُجَّدَا وَقُولُ حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزل على الذين ظلموا رجزا من السماء رجزا من السماء إذا كانوا يفسقون وإذ استسقى سالقومه فقلنا رب عطاك الحج فانفجرت منه اثنة عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كنوا واشربوا من رزق الله ولا تعسوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادعوه ك يخرج لنا مما تنبت الأرض مما تنبت الأرض من بق لها وقصتها وقومها وعدتها وبق لها قال أتستبدلون الذي هو أذن بالذي هو خيط إهبط مصرا ما سألتم وغربت عليهم الدلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق